Le أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم سيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلغ I well, والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يدبر الأمر ذا يبود ن الله فقل قَتَلَكَ حَقّ قَتْلَ مَنْ صَوْرَ بِكَ عَلَى الذين